قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إنه واحد من هؤلاء السبع فيا رب هذه دموعي أطلب بحقها منك توبة صادقة وعبودية واعية فاستجب يا إلهي طلبي دموعي عيا او كلت باشك ودي لا Als ik het opnieuw moet, ik er het opnieuw moet, ik er het opnieuw moet, ik er het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 عظيم اغتفارك عن زلتي فذبت حياء بما نادني وايقنت اني الى الجنة ايضا أني اني الى الجنه حطت حمولي في صحتك وأقبلت En toen had de